لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لن ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخرنا أم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 ل إحدَحُسن ييين وَنَحنُ نَ تَ رََّسُ بِكُمْ أَ يُصبَكُم اللغُ بِعَذاابٍِ مِن عِندِهِ أَو بِأَدينينَ فَتَرََّسُ فَتَرََّّسُ إ مَعَكُم مُ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 وَماَا مَنَعَهُم أَن تُقُبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلَّا أََّغُم كَفَعُو بِلهِ وَبِرَسُولهِ وَلَا يَأتَُ الصَّلَاتَ إِللا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يأ ونَ الصَّلَةَ إَِّ وَهُم كُسَلَ وَلُ فِقُونَ إِلا وَهُم كَارِهُون فَلَا تُعجبَككَ أَموالهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا يُريد اللَِّ وَعَذِبَهُم بِهاف الحيةِ دُنْيَا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ